بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة عن دكتور علي ومراته مين الدكتور علي؟ الدكتور علي ده قصة عجيبة يا جماعة هحكيها لكم ودي القصة اليوم النهاردة بسمة أمل مهداء للأزواج والزوجات اللي عايزين يعيشوا في فعادة زوجية اللي الحب بينهم دخل التلاجة وتجمد وبقى مجمد جوا التلاجة ومش عارفين يطلعوا من الفريزر ونفسهم يشعروا تاني بدفق الأيام الجميلة يا سيدي حتى مش بتاعت كتب الكتاب والغطوبة بس أي دفق وخلاص بدل ما العلاقة بقت متجمدة على الآخر بسمة أمل النهاردة هدية والله العظيم روشتة للأزواج والزوجات اللي نفسهم يعود الدفق بينهم القصة قصة الدكتور علي عبد الحليم ومرطة الدكتور علي عبد الحليم ده عالم من علماء الأظهر الكبار راجل ممتلئ خلق وإيمان وفهم ورقي وزوء حاجة جميلة انا كان عندي ساعتها عشرين سنة قصة أدينة انا كنت ساعتها أول ما اتخرجت من الجامعة سفرت إنجلترا لمدة سنة اشتغلت هناك لمدة سنة وبعدين رجعت مصر يعني عادت في إنجلترا سنة واحدة أول ما اتخرجت فوانا هناك الدكتور علي عبد الحليم جه يدي محاضرات في انجلترا للمسلمين في انجلترا بصفته من علماء الأظهر المتميزين فأنا الحقيقة كنت بقى شاب تدين وحابب إن أنا أقرب من العلماء وأنا كنت عايش شقة كده صغيرة في لندن فقلت, فقلت في المركز الإسلامي قلت له يا كماعة أنا عايش لوحدي طب ما يجي وعندي مكان يساع بدل ما ينزل في فندق أنا نفسي أتعلم منه هل يقبل ينزل عني في البيت وأنا أخدمه بعناي فقضي للرجل وجيه هو ومراته ونزلوا في البيت معايا وكنت فرحان بيهم جدا لكن حصلت مفاجأة إيه إل هي المفاجأة الدكتور علي عبد الحليم بيحب مراته قوي صحيح والله والدكتور علي عبد الحليم عنده كم سنة حاجة وستين سنة ومراته أواخر الخمسينات يعني بقالهم متجاوزين كم سنة فوق التلاتين سنة بيحب مراته قوي مستغربين 30. يا جماع بيحب مراته قوي لدرجة ان انا مرة انا بقى شاب صغير ومكسوف اقول له وانت بتحب مراتك كده ليه يعني اكيد مقدرش اقول له حاجات زي كده وده ايامية كنت متخير يعني ان الحب بين الرجل والمرأة ده يعني هو بس سنتين ثلاثة وكل سنة طيب يعني وخلاص يعني المهم ان انا <تصفيق> الكسابت اسأل الدكتور علي وكان مدرجة حبه ان هو مسلا ايه يصحى الصبح الساعة تصحى الصبح يقول لي ان النهارده عيد جوازنا انا عايزها قبل ما تصحى اعمل لها مفاجاه يا عم الراجل فوق ال 60 وراجل من أولها بقى الازاي طب هنعمل ايه يا دكتور علي يقول لي ننزل بسرعه يبقى قوم نازل معاه يروح محل من اكبر المحلات في،, في في وسط لندن يقول لي طب وبعدين يدخل بقى عايز يشتري لها شال كده شكله شيك يقول لي طب اجيب لها ده ولا طب اللون ده احلى ولا اللون ده احلى طب وانا عايز اقول له ايه عادني فيه يعني <تصفيق> شفتش كده قبل كده الدكتور علي سافر من الجلترة وخلص المحابرات بتاعته وانا كسفت اسأله انت بتحبها كده ليه يعني كسفت اسأل كده ولفت لأيام ورجعت نمصر وقررت ازور الدكتور علي ورحت له بيته وخبطت ودخلت فلاقيته مرتبت كده شوية قال لي معلش عمرا مش هادرعب معك لمدة نص ساعة حسيبك فقط الصالون وارجع فانا كأني ادقت يعني, يعني انا, أنا جايلك بمعاد قال لي اصلي بصراحة دم عاد اللقاء الاسبوعي بني أنا ومراتي ولادي نعرض نقرأ قرآن مع بعض ونقرأ حتة من كتاب مع بعض ونحكي أخبارنا لبعض وندهي لبعض كل أسبوع بقنا 30 سنة محفظين على اللقاء ده نقرأ قرآن شوية واللقاء كله قص ساعة ما بنطولش فاستناني حرجعلك بعد شوية دخل الدكتور عليه وأنا عدت لوحدي وكأن ربنا ألقى في قلبي عرفت ليه الحب بينهم عاش كتير عشان نعبد ربنا سوا يا جماعه الهديه اللي انا بهديها لكم ليعود دفء الحب نعبده ربنا سوا مش لازم تقعدوا بقى على السجاده طول النهار بتصلوا ركعتين طول النهار طب راكبين العربيه مع بعض يلا نصلي مع بعض قولي معايا سبحان الله الحمد لله استغفر الله لا اله الا الله شويه قران مع بعض يلا نقرا كوبان سوا يلا ندعي مع بعض المشكلة ان احنا بنتكسف راجل ومراته يعبدوا ربنا سوا يا ربنا مع بعض أنا أعرف واحد هو امراته ختموا القرآن مع بعض تسع وعشرين مرة أو تلاتين مرة صدقوا تعبودوا ربنا سوا تترسم باسمة أمل جوا بيبنا شكرا وسلام عليكم